بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي يا فتنة خلابة و نحتها محبتي فكلها طراءة و نتمحي منها بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي يبتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مغلتي وخطوة سحرية سنساب مثل النسمتي وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة كأنما الدنيا تماما أصبحت في قبضتي أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة وحينما أعود من درامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها باب أتايا فرحتي أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة أسألها من جاءكم تقول جاءت جدتي وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي مهلا أيا صغيرتي هل جاء كل الأسرة وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة تجيئني مسرعة توقظني من غفوتي بابا كسرت دعبتي بابا, بابا كسرت دعبتي, بابا دعبتي تقول لي بابا نكست جزمتي, جزمتي لكنني أنهرها أن من حجرتي أن يخرجي من حجرتي يا لك من مؤذية ترثارة أن يصمتي تقول لي يا أبتي يا أبتي, يا أبتي, يا أبتي نغفو أبتي معا من الضربة وعندها على كفوف رحمتي إذا بها تنظرني طابا نسيت قصتي وعندها أحملها على كفوف رحمتي إذا بها تنظرني طابا نسيت قصتي وعندما أجدأ في حكايتي للحلوة حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجتي سلام في حجري فآتي آتي جاه القبلة ثم أعود بعدها قن في نومتي بنيتي بنيتي مقامها في معجتي مقامها هذه ان كان لي من في العمر ثانيه بذنتي بذنه الا ما نعدها ما خلفتي فكلها براعه ترتقي من